الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عمال الذي خلق <تصفيق> سبع سماوات انطباق ما ترى في من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين قلبي إليك البصر. يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقُدَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ بما صابحه وجعلناه رجوما للشياطين للشياطين وعتدنا لهم. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس تكاد تميز من الغيظ كل ما ألقى فيها فوج فوج hazenemtu <gülüyor> fe <gülüyor> <gülüyor> to ما كن في أصحاب الصغير فاعترفوا بذنبهم فسحقوا ebissair innellezine yahşavun rabbihim bil ve bil وَسِرُّ قُلْ لَكُمْ أَوْجَهُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ خبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها Em şufi ve kulum ve انتم من في السماء يرسل عليكم ايرسل أي عليكم حصبا وسياط فَسَتَعَالَمُونَ كَيْفَ نَذِيلٌ وَلَا كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا Kumya sarı kum, yar sarı kum. Ama hâzâl-lâzî yârzuqum. Ama hâzâl بلد جوفي عطوي ونفور على صراط مستقيم. قل قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متغل وادون كنتم <صادقين> أَمَّنَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً تنسي كفروا كفروا وقيل هذا الذي كنتم erin min azabın فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ أَصْبَحَ مَا Oh, wow, wow, wow. وَرَأَىٰ رَأْفَ مَيْتِكُمْ